مرحبا برحمتك بسم الله و الحمد ل ل ه و ص ل الله وسلم ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا ورحمتك بكل ح ف ل ة الختاميه لدورها رب ا ل ع ز ة طبعا بنرحب كلاهما د شويه صوت ك د ه ي ا شويه برايك في إن شاء الله. بسم م الله ا ل ح دوره لله ا ا ل ة س عن رب العزه د و ر عن ر ب العزة د أ ن ا ه ا من يوم تمانيه فبراير اللي فات وكانت بتتكلم عن ولكن ولا ا نعم الحمد ل ل ه طيب ا ل ل ل ح م د هو ا ل د ر ة بقيتين الصوت ن ي اثنين طبعا ناس ما شاء ل و ق ناس لتبعيده ايه ح ن ا ودراسة ت ت وتأخيرها ا كانت ولكن مش ا الحمد عارفين كانت لله عليه وسلم من خلال باب من أ ب و ا ب الحديث القدسي ل ي الحديث هو وكانت الدوره مقسومه ا الصين الصين ا ل ا بيتكلم النصب العربي صحيح الحديث القدسي لشيخ في والشيخ جلالي دكتور فرحات قلتنا الدورة بالشرح من مصطفى محمد فرحات وشيخ أحمد جلالي الدورة زي ما عن وشرفنا الدورة وخص هذه زي 282 282 ك الطياره ن احنا ان احنا ن يسبب كثافة شوية هدفت خ ص قصر اخلال اول الزواف الدراسة ا على ل من عنه بخديري بعيد ل لو ب ة ان د ص ان هو يبدأ ي ك ك ز في الدراسة و الحمد ش عطمناها لله كان معانا م ش تلتميه ر وسبعه مشترك و جابوا مشترك, 100 و 1 مشترك امتياز وتعالى الدورة كان فالفضل الله سبحانه في ا ل د وجود ر ة فيها أقبال ا ي الحمد لله الزوار ئ م ا ق و ليمن وجودكم معنا أن وجود ا الكرام والمشتركين الكرام معنا هو بيكون السبب الرئيسي لنجاح الدوره ة طبعا أصطبول والإخلاص حصل الحصلة الدورة مكونة العمل الله النهاردة إعلان شاء إن في نجيجة من ل ا ل ف ت ر ة الاولى هي ف ق ر ه تكريم فريق عمل دورس عن رب العزه ة شخص أو أو عشان ت خ ذ و بالشكل بجاجا فيها واحد 45 واحد اشتغلوا الدور تشتغل تخيلوك ده الاعداد في هذه للتصوير هذه من للمونتاج لرفع ل و الموقع ا ف على لفريق ل للتصميمات عمل ت ل ف ر ي ق عمل غ ر ف ه و ا ل م ب ا ش ر ل ف ر ي ق م ت ا ب ع ة ا ل ش ك ا ا ا و و ل ر ا ا ا ح ت و لفريق ا س ت س ا ت ل ف ر وضع الامتحانات ومقاطع ت نتائج ا ب ع ة ل ف ر ي ل ل م م و ن ت ا ا ا ج ق المرئيه ة موجودة الدورة اللي جات معنا في كل الناس كل ل في دي ك ا حوالي 45 واحد اشتركوا معنا الدورة في هذه الدورة طبعا منهم ر مكانش ف ر ج بشكل ده وعايز اقول ه كمان بقى مش التحدي الاكبر مش كان ف ق ط في ان الوقت تخرج بشكل ده لأ ل ده ان بتاعها الوقت اللي عمل تم فيها ده كل ا ر ا ض ه ميجيش خمسه ة يوم يعني كل اللي كل قلت ت و يوم ق ن والنهات كان, دي كان التحدي الأكبر عشان ت والتفريغ تقول التحدي ا والمقاطع والرافع والاضافة الاكبر الضغة ج بقى بقى يوم خمسة فده في ده كده هذه كان لازم اول فقره معانا تكون في هذه الدوره ة ان شاء ل ل في هذه ا ل ح ف ل ة ا ن ه ا تكون تكريم فريق العمل تكريم التكريم نشكرهم وكل كمان فريق فيهم لي العمل معانا ان شاء الله نشكرهم بالإذن واحد واحد ان شاء الله وكل واحد شهد و ه ن ق و ل ك م الثاني كده خ رساله ب بعد م تكريم بفقاركم العاملين الأول طبعا س معنا كده ل ا ر فرحات والشير جلال معنا سحب النتيجة معنا عدد من الاوائل في نفس الاخر ء شاء شاء شاء الله فما القوعة الممباشر بارئي الله على غرفة بإذن الله ممباشر بارئي الله تحلق على فيه غرفة فيديو غرفة يكون فمحدش ورعد حبة بإذن إن شاء الله أخونا إن إي ينفع على أ و ن ا بطالما م د ي المنتدى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واضح الصوتك يا معا الحمد لله الله, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محبا بكم منورنا لله بكم يكونوا ويؤكدنا عليه الجاية جميع وسلم وصحبه طبعا وإن شاء الله المرة الجاية معنا جميع الحاضرين فيزين المرة قرعة شاء طبعا جاز الله خيرا و اخونا ابو يحيى المقدمه ة الطيبة ما لما الناس لما أشكر أشكر الطيبه غير ن ا اللي س تعتبت هيقدر ا ا ل ل ذ ك ك ر ا التفرغات من ال... لو مفيش تصميم جذاب مكانش حد يدخل لو مفيش مقطع مونتاج كويس ناس كتير لو المصور مش كويس لو الماده ة كويسة المادة ليس وإعداد كان خلال ممكن مش كويسه ل وت... و... أحد أم لم ن ي د و الامتحان الي ل كان بتحط كل يوم م ت ا ب ع ة الامتحان وممكن جداً جداً جداً جداً تفانوا ل كبير خيرا جدا جزاهم الله ا ت و بذلوا جهد كبير جدا في إ خ ر ا ج هذا العمل بشكل قوي لو لذلك الناسج الآخر فالنجح دول إخوانه وأخواته كان كده بكتير بمساعدة من يبقى في أضعف اللي استفاد, استفاد كان في جزء كبير جدا من استفادته راجع للناس اللي تعبت وبذلت في جميع أ ن ح ا ء العمل و أ ج ز ا ء العمل و م ر ح ل العمل من أ و ل اعداد ل ل ف ك ر ة ل غ ا ي ة آ خ ر امتحان تم جزا الله خيرا جميع من شارك في هذا العمل نذكر للناس يعني كده بالترتيب الترتيب طبعا ا ل ا و ل ي ة ملوش ا فرق يعني الناس كلها زي بعض في التعب والجهد ممكن كنا هنسلم شويه ز ي ا د ة لكن اللي هنذكرهم بالترتيب يعني الترتيب يعني ملوش ا هدف معين ي عشان ن ي ع محدش ي ز ع ج ن ش ك ر طبعا اخونا محمد رجب مدير فرق العمل جزاه الله خيرا ربنا بارك فيه تنسيق وجهد قوي جدا وربنا س ب ح ا ن ل ه عليه و تقبل منه لا الترتيب اللي بذكره ده الترتيب ده الاداريين إ د ر ي ي ن نحن نتكلم ل عن اللي اللي اللي ا إ احنا ل ل العمل ي في شاركوا إخراج تمام ا تقريبا بفضل الله معانا اربعه واربعين واحد إ د ا ر ي وفريق عمل شارك في الجهد ده اربعه واربعين ل د ا مشاركة العمل سرق صح جزاه الله خيرا الجندي المجهول بتاعنا وابنا ربنا ونرى و... الله جل إنها استفادت من الدورة دي بارك ل ي جزاها الله خ ا ذ ل الكريمة أمال ك أختنا الأقصى ا فيها ة العامة لغرفة ة ا يا رب واتقبل ي قوي وجود قوي جدا جند جدا في الغرفة جندي قوي جداً ان شاء في فيها قوي عليها بريد الله ربنا رب و منها آه كذلك آه الاخت ا ل ك ر ي م ة اخت ل ا ل ر ا ج ي ة ت حب الرحمن عادت بعد غياب عادت ب ق و ة ق و ة ك ب ي ر ة جدا م شاء الله عليها في دوره رب العزه يعني بتتفانى جدا رب الصراحه يتقبل منها بذلت ج ه د ة كبيره جداً, جدا يعني عوضتنا غيابها شهرين ث ل ا ث ة عوضتنا الصراحه في دوره رب العزه ر ب م ا تقبل منه كذلك اختنا ا ل ك ر ي م ة ام عمر م ر ا ق ب ة فريق ا ت ص م ي م ج ز ا ه ا الله خ ي ر ا ت ر ت ي ب ج ه فريد تفريغ فريد ت ص ر و ن فريد تفريغ ف ر ي ق ق و ي جدا ن د ت ف ر ي ل فريد تفريغ فريد تفريغ فريد تفريغ فريد ا ف ر ي غ فريد تفريغ فريد تفريغ ف ي د ا ر ي غ فريد ت ف ي غ فريد تفريغ فريد تفريغ فريد تفريغ فريد ت ف ر ا غ فريد تفريغ فريد تفريغ فريد الله خ ي ر ا د تفريغ فريد ت ف ر ع غ ف ض ل الله ك غ فريد ت ف س ي غ فريد ت ا ر ي د فريد تفريد ف ر ي ت ف ر ي غ ف ر ربنا ر ب ا كذلك فريق عمل الغرفه ة الناس اللي, اللي بيقائمين ترتيب الغرفة ف م الكريمة نامة المسجد أختانة أشرفها يا لعنا الغرفة ربنا بارك, فيهم المسجد الغرفة ربنا بارك فيها رب خير فيها جزاء م ت ا ب ع ة ج ي د ة جدا م ت ا ب ع ة للامتحان و كانت ي جد الله خيرا مسؤولا عن, عن ترتيب ع م ا ل الامتحان واداره, في وإدارة في موضوع الامتحانات و ا خ ت ن ا ا ل د يا ن دنيتي كين ي جماعه ة شديد ا ن و التقدير ا ا ولا س الامير ربنا يا رب محمد جدا جدا محمد الصراحة يا جماعة جهده محمد على جميع ربنا و ي يعني ي ا لا ت ف ش في ا ل م ن ت ى ف ا ل غ ف في ة التصميم يا يحظه ربنا وتقبل منه برك رب ا ل أ خ ت ا ل ك ر ي م ة ديني ابنتي ربنا يبارك فيها رب ن ا ت س ا خ ي ر فريع عامل غ ر ف ة جمعها فريق قوي جدا بفضل الله ربنا يحفظهم ويبارك فيها كذلك أ خ ت ن ا ا ل ك ر ي م ة سرمان ر م ا ا ل ص ر و ر جهد على مستوى ا ل غ ر ف ة جهد على مستوى فريق المونتاج وجهد كبير جدا عن مستوى صفحه الفيس ربنا صلى ع يبارك ل م ن ه ب ب ي فيها ويعينها يا رب, الله خير رب اختنا ل ا ل ك ر ي م ة ر ا ج ي ة الفردوس اثنين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ربنا ب ا ر ك فيكم رب نكون كبير جدا في ا ل غ ر ف ة كذلك أ خ ت ن ا ا ل ك ر ي م ة ابنك أ م ه ا ت المؤمنين اما الباك ل ن س ك ل و ان يميني ه و يميني فهو يميني ف ه ا يميني فهو ي م ي ل ي فهو يميني فهو يميني فهو يميني فهو ي م ن ي فهو يميني فهو يميني فهو م ي ن ي فهو يميني ه يميني فهو يميني فهو يميني ه و يميني ف ه يميني ف ه يميني فهو يميني فهو يميني فهو ي م ي فهو ي ن ي فهو يميني فهو يميني فهو يميني فهو يميني ف ه م ن ي فهو ي م ي ه و يميني فهو ي م ن ي ف و يميني فهو يميني فهو ي م ه و ي م ي ر ب ن الاخ ابريك معنا برضه برضه وعمر فيه م بس ب الغرفة ا ا محمد ن يعني أمين ه ا يا الأخ وامد شوية ع رب م أمين امين الله خيرا ي شوية, شوية في التفريغ تعال لنا ربنا ر ا كذلك فيك خيرا جزاك ك رب الله فريق العلميه الاخت م ل أ ب ر ا ل ظ ه و ر و ا الولوقة بإسلام ل أ خ ت م ش ر ف الاسلاميه ت ا ع ل م ي ة مشرفة ل العلمية الأخت الولوقة ع م ي ة إ جزاه الله خيرا جهد كبير جدا اخت على شخصيه علميه قويه جدا ربنا يبارك فيها يا رب كذلك أ خ ت ن ا ب ا ل ر و ر الظهور جزاه الله خيرا من الناس ا ل م ق ت ه د ي ن معنا جدا الاخت الولاء الاسلام و الاخت الزوهر في جميع مستويات <معنس rate> التصميم <معنس theo> العمل الصلاح ربنا يبارك فيهم ورب جزوه خ يا ر تعمل في ا ل د و رب ر ر و ي عمل ا ل ت تصميمات ص م م ي ز و ن ا خير ا إ د احنا ن ك ر و ن ا ا شوية و خ تعبوا ا ا ه كريمة أمو م إ د ا ر ي الدوره مش إداريين يعني. ال كذلك أ خ ت ن ا ا ل ك ر ي م ة أ م ا ل خ ل ي ف ة ر ب ن ا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويعينهم مقاطع من داخل الدروس نفسها الأختي الكريمة مراقبة عوضنا المونتاج الأختي الكريمة الكدس فينا وهي من الناس أصحاب القالم البارع يعني إن شاء الله عليها كتاباتها جدا ربنا عملية الأختي الكريمة الكدس تسكن تسكن فريق رئيسية وهي فريق وهي قوية فيها بارك برضو ملوهر من كريمة نقطة فينا عن وإن مجهود, جداً مجهود كبير جدا كان كل ي والله م مم يخرج أن ه م ا خير ج ز ا ه الله م خير كل سواتة أنا م ع ل يوم يصبح ي ن التائبين دور ر ك ة أ يخرج ن التائبين جزاكم الله ي ا ز ا ك مقطع الله خيراً ي ر فريق م ل شور كبير جداً. جزاهم د ا ج الله خيرا بعض المقاطع كتهية فريق ل الامتحان العمل أن فده يدل على ط عمل ه وعمل التفريغ م عمل ق ط ع قوي فريق ل ا ما ع يعزوني ش الوقت د ضيق أنا هاجر ا هذكر ر شوية ي ل ف كله كأسماء فكر عام يعني في الاخر بعد إذنكم يعني بعد الوقت ا ل ك ن ت ا ل ك ر ي م ب ان تتبع م ي شخص في المراجعه واحد واحد واحد ا ح ا ل د واحد واحد واحد واحد واحد ا ح د واحد واحد واحد واحد واحد واحد ف ا ح د ا ح د و ا ح ا ح د و ا ح واحد واحد واحد واحد واحد ا ح د واحد واحد و ا ح واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد و ا ح واحد واحد واحد و ا م ا ح ت ف ر ي د واحد واحد ا ح د واحد واحد واحد واحد واحد و ا واحد و ح د واحد و ا د ا ح د واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد و ا د واحد ا ح د واحد واحد و ا د ا ح د د واحد واحد و د ا اللهم إ ل انا ي م ل ا نستطيع إ د ر ا ك ك ا ل أ خ ت الكريمه نذكر الاسم وال... اللي والامتحان ن بيجي ا ب الذي ياتي الله ج م ا ع قوي ج د الامتحان في ا م ك ر ب ا ل جداً تتذاكر م ن ه فأعني لازم نعرف جهد وفضل الناس ديك عشان نساعدهم ونرجعلهم بظهره وزيه ا ل أ خ ت الكريمه ا ل س ا ئ ر ة إ ل ى الله جزاكم الله, الله خيرا الاخت ا ل ك ر ي م ة نور السماء جزاكم الله خيرا الاخ أ خ ل ل ك ر ي م ماذن أبو أ ا الكريم أ ب و مازن الاخ ا ر الله الكريم ابو ل الكريم أ أ خ مازن الأخت الرحمن أمت جزاكم الله خيرا ا ل أ خ ت أمت ام ل ر ح ن جزاكم الله خيرا الأخت أم حمزه ة ا ل أ ام حمزه جزاكم ا ل ل خير جزاكم الله خيرا الاخت ى ل الكريمة خادمه الدعوه ر ا جزاكم ا لهذه ل خ الاخت الكريمه خ د ي ج ة محمد فرج خ د ي ج ة محمد فرج جزاكم الله خيرا و ل دالين الدور بعملنا الموضوع في دي كلها الأخت الكريمة دعاء أحمد جزاكم الله、خير. الأخت الكريمة الأخت الكريمة رجية السبات ت إخوات شهادات يا يعني في أجير دي عباية خير جماعة دعاء جزاكم رجية أحمد حتى الممات جزاكم الله خيرا ل أ خ ت ا ل ك ر ي م ة رسولي قدوتي وحبيبي جزاكم الله خيرا ل أ خ ت ا ل ك ر ي م ة س ع ي ة لرضا الله جزاكم الله خيرا ل الكريمة سلمة أم عمر. جزاكم الله أ أم خ خير ت جزاكم عمر يا جماعه شهداء ا سعتناه لغضى الله مش ش ا في عيال ل من ا ل خ ر الفجر من ناس ا ل من د ي ن ج د الله جزاكم خير الأخت ع ف والاخت ربي ل ه خ ي ر ل أ ح ة ى ح ج ا ب ي جزاكم الله خيرا الاخت أ خ ت أعلنت لله ل الله خيرا. الأخت جزاكم ي ر ا ا ل أ خ أقوله ابن مسلمه ي وشاركت معنا في جزار ل ل خير الأخت محبة لقاء الله الأخت محبة لقاء محبة محبة وافتخر جزاكم الله خيرا ا ل أ خ ت منايا وصالك يا رب جزاكم الله خيرا سريعا طبعا ف ل ي ق تفريغ يعني مهما اقول, أقول مشاركه حقه فا ح س ن ت م أ ح س ن ت م ربنا ه وسلم تقبل منكم ويجعل ما قمتم به في الاسم م ش إثنة ن ع شوه منعمشو جزاكم الله خيرا انها حضرات الإسم、معلش. انا معلاش جزاكم, جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا التطريقة جدا جماعة جدا جدا الناس اللي جماعة على الصغر جبير جدا الناس اللي قاعدة في العمل كلما جماعة نسيت منعمشو انت بت... ب... ب... بنرى في آخر المخرج النهائي نرى نرى مهمة مهمة هو شغلهم شايفهم أسف تفرج قف في جبير اللي شايف ويعمل في تصميم جيد تتريق جيد نرى مقطع منتاج جيد محدش آخر المخرج نرى على عمل محدش نرى مقطع صوتي جيد نرى مقطع ا ن ف و ج ر ا ف ي جيد نرى ملفات ومخرجات بتخرج لنا نرى امتحان وموضوع في وقته نرى غرفه منضبطه مواعيدها مفتوحه بتشكلها ا فنية د ا مشاكل ي عشان نعرف د و ر ة ديت عشان فنيه ع ن ي تقريبا بيختم ثلث ذ ا جدا كبير كبير مجهود فنحتاج يا جماعة لمساعدتكم نحتاج الناس اللي عندها ق د ر ة علي انهم ي س ا ع د و ا معانا اللي ع ن د ه م ه ا ر ة ف ن ي ة ما يسبش ي حسنه ة جارية يا جماعة يا عارف ي عن تفريق الشاك وتحمل 400 مرة وتلتمية مرة؟ ده صوت كبير جاريه د صوت ك ب ي جدا ت ص م م مثلا شاك واحد و10,000 و ل ص وتعلم مقطع فيديو ش واحد واحد امر ف و ا عشر ل ا واحد مهم جدا يا جماعه ما نقصرش فيه اللي عنده جهد يشارك معانا في كل فرق عرف الله. الله في فرق فريق اللي يعرف يفرغ خير أني خير محتاجينكم يا تبريغ اللي كل جزاكم جزاكم جزاكم العمل الله لا الله الله اللي الله أمور أنا شاده معنا جماعة يا جماعة عنده مهاره شويه بسيطه خالص ح نحن ا بكم اقوياء بكم انتم اقوياء بعد فضل الله عز وجل علينا طبعا السعيد ما ل ل وجل اللي ه سبحانه عز وتعالى ع ربنا س ت موافقه ل ه ي ب ب ق ف على طغر ر ن يبارك ي رب يعني من علينا من يعمل ه سبحانه رب ربنا وتعالى عظونا من م جدا ع و و ي ش ف الله ا ن ا س يعمل تفريغ ي ف و و ش مئات لما لقى التفريغ متشاف ومتحمل الناس التفريغ عز ي الاساسية ي المادة ك ب وجل دي صغور يا جماعة. صغور محتاجينكم صغور صغور جماعة معنا توقفوا معنا ه ا عشان ت م و ه ا لا نقطة من قبلها فمحتاجونكم معنا يا جماعة اللي يارك حتى التفريغ نقطة من يشارك صغور ا يشاركنا خلال الرابط ده الموضوع ومحتاجونكم معنا يا جماعة يدخل من لعمل ده ساعدونا وقدموا ل أ ن ف س ك م أ ع م ا ل تجدوها إن شاء الله خيرا ونور في ص ح ي ح ك م إن ش ا ء الله يا ا ع ئ ف ر ي ق ت ص م ي م الناس اللي عندها حس يبداعي وتصنعات قويه حتى لو يعني جهدك خمسين في المئه كويس هتساعدنا ان شاء الله هتتعلم داخل الفريق مستوى فريق, فريق مونتاج لاخر مره اقول ساعدونا نخدمكم قدموا الى انفسكم ل ي وإيصال خير الله خيرا وفي ه في الدوره ة دي سيحصل على خواتم ا شاء الله وفريق فريق اللي كله فريق الدوره ر ي ح و ص ل ك ن نجد على ل ه خيراً تاريخ ي ر د معانا ج ر ي فيه رب يحفظه رب جزاكم الله ي ر ا ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه ويحفظونه ر شكراً ا يا لكم شيخ ي ربنا يحفظك ن شاء الله جواهي مع كلمات د ع ا ت ن اولا الكرام نبق أ بكلمه ة دكتور محمد رفض. خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا طيب فرحاض الخلق صديقنا وعلى وأتباعه خير وإحسان صلب يوم الدين السحر ا ل ل ه إخوان ا ص وأخوات وقبل أولا أي نبدأ الفضليات شيء يعني نبدأ أولاً و م ا وصلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ي ش ك ر الناس لن ي ش ك ر الله ف ن ب د أ أ و ل ا بتوجيه الشكر ل ل خ و ا ن الكرام الذين ي ع ي ن و ن على هذا الخير العظيم و الذين يعني يبذلون كل هذا الجهد لتبذير ا ل ر س ا ل ة في هذا المنبر الذي أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يحفظ قائمين عليه و أ ن ي ع ي ن ن ا دائما ً على كل خير و أ ن يجعل كل هذا في ميزان حسنات القائمين عليه وبالطبع يعني هذه ليست أ و ل بركات هذا المكان وأسأل على أن يدينا الخير فيه ومن س ل الله الجميل أ ن تتحول هذه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى شيء من التخصصيه ة فمما يعني يسعد القلب يسعد يكون أن ن ا ك أه توجه أه في نواحي تميل ناحيه التخصصيه في ا ل أ م و ر ا ل ز ع و ي ة أ ن يكون هناك بذل أ ك ث ر في ابواب طلب العلم كلها فكان يعني مما وفق الله القائمين على هذا المكان أ ن جعلوا هذه ا ل د و ر ة م خ ص ص ة في أ م ر محدد وهو تناول بعض من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم بالدرس و ا ل م ب ا ح ث ة وهذا في ا ل ح ق ي ق ة يسد جانبا عظيما من الخلل الذي نعيش فيه وكنت قد ن و ه ه قديما على هذه ا ل م ف ا ر ق ة العظيمه ة السنة والجماعة السنة الجماعة يعني الذين يقالوا عنهم أهل السنة في يعني يدمي عنهم أبعد الناس عن السنة وأبعد الناس عن الزمان الناس الناس هذا هذا والله يعني مما يدمي القلب أهل ل ل هم يعني كيف يكون ا ل إ ن س ا ن الذي ينتسب لمنهج ا ل س ن ة وهو لا يفقه شيئا في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم لا ي ت ا د يحفظ ل ا النذر اليسير لو س أ ل ت ه عن ما هي دواوين ا ل س ن ة لو س أ ل ت ه عن ما هي ما يعلمه من كتب السنه ة ف ج د خالع ا ل فوجود هذه ا ل ط و ا ر ا ت ا ل ط ي ب ة التي يتناول فيها شيئا من البحث و ا ل م د ا ر س ة ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا و ظ ه ر ما يشرح القلب وكان أ ي ض ا من ا ل أ م و ر ا ل ط ي ب ة أ ن يسلط الضوء على هذا الجانب من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم هو منه سطها فهذا الصدوصية لا يكاد يحفظ إلا وإذا خطوة الأحاديث الكثير لا يكاد إلا القليل الأقن فلعن يحفظ يعني ما ن ر ي د أ ن نرسي ب ع ا ئ م ة أ ن يكون لنا هذا التواصل مع س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ف أ س ا ل الله سبحانه وتعالى أ ن تكون هذه ا ل د و ر ة و هذه الدروس مجرد م ق د م ة للمشوار ط و ي ل يرزقه كل إ ن س ا ن م ن ه ل أ ن يتعرف على س ن ة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا هو ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى اسمها ذلك بعد العلم يكون العمل ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يعلمنا ما ينفعنا وما يعلمنا و أ ت ر ك ك م مع أ خ ي الحبيب أخي الشيخ أ ح م د جلال الذي اثرني ا ب ا ل ك ل م ة وهو أ ح ق مني بهذا المقام والسلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه ا س ا ا م عليكم ورحمة ل ل وبركاته أعوض يعلمين العالمين على والصلاة اللهم الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام لله رجيم بسم المسترين أشخ رب سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم باحسان إ ح ن من إله الدين أنا وسلم أنا أبعض م د إخواني وأحواتي وأهلي وأحبابي وأثأل الله ب ح ه ت ع الى بأثناء الحصة وصفاته العلى ا ل ذ يوم جمعنا ي ا ك الدين ا وبركة على、طاعته. أي وإياكم جمعنا ص ق ي و اربع ل والصالحين ش ه د ا أذائف ء وحسن ف ي ق ض الله الحمز حمدا كثيرا ملك طيبا فيه مبارخا ملأ اللهم ن و ا م أ الأرض وملأ ما ب ي ن ا و م لك أ الحمد الثناء والمجد أ على ما من به علينا من نعمه ا ل ع ظ ي م ة سبحانه وتعالى ا ل وفقنا لهذا المستوى الثاني من ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بشرح دواوين ا ل س ن ة بعد م ا ا ه ي ن ا فضل ا لله عز وجل جميعا من شرح كتاب ا ل أ د ب المفرد للمال البخير رحمه الله العام الماضي واليوم انترينا من من من هذا الموفق في إ خ ر ا ج هذا الكتاب شرح هذا الكتاب بهذه ا ل ص و ر ة جزا له خيرا كل الاقوياء احسنهم كذلك ولو اتذكي على الله احد ي كبير كان دور جدا, جدا في إنجاح هذه الدورة و ج د خ ي ر ا ن ا بدون محمد أ ب ملاحظه وجدت مكانا وجدت الله مكانا د ل سيئه وجدت مكانا ل يعني و ج ق ت مكانا وغيره م ن ج ح نجاح إلى بإذن الله عز وجدت ل هو ا مكانا أ ن ا لن أ ت ك ل م إ ل ا بحديثين و أ س و ا عشان أ ق و ل ك م في ظل هذا ا ل خ ل ا ف القائم الان آ ن على ل وظل ل س ا ا ح ة هذه ف ت ة القائمة الآن على الساحه ة أن أخواتنا المنرج نحن اللي ماشيين بقالنا معاكم الناس سنتين تتمثيكم عليه على السنة حرص بسنة لسنة وفنلم فيه قراءة النبي صلى الله صلى عليه وعظمها س ل م كما يثبت ن د ا ل ت ذ ي وابي بالحديث النسائية رضي وابن داود واحمد ناجس العباد ل ل عنه ق ل وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظه ا ب ر ي غ ة وجلت منها القلوب وطرست منها ه ت في ا ل ن ي محمد صلى الله ع ي ه و س ل م في اخر حياه النبي صلاه خدمه ذلك سنه وعشرين س ن ة مع نزول الوحي صلاه ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بيد ن ب ي الوصايا ا ل أ خ ي ر ه له لامته قبل ان يميز قالوا يا رسول الله ل ع ل ن ا م و ع ظ ة م و د ع فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ه من يعش ي منكم ف س يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي في وسنه ق وقت ت الخلاف في وقت الفتن في ل إ ي ف ق الخلساء الله عليه و ل فعليكم、بسلتي. فعليكم فعل م بسنتي الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ب ا ل ن و ا ج ع نحن نتمثل ب س ن ة النبي بهذه ا ل ص و ر ة الذي قال عضوا عليها بالنواجر يعني تمسكوا بها تمسك غير طبيعي عضوا عليها بالنواجر ل ل ا رسول الله ا ل ع ص م و ا ل ن ج ا ة هنا العصم والثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غدير ق م س لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ر ح ل ة الحج متميزه الى إ ا ل م د ي ن ة قام في الناس غصبا فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ن ي تركت فيكم أ م ر ي ن إ ان ا م س ك ت م به لن تظلوا ب ع د أ ب د ا فذكر بكتاب النبي سبحانه وتعالى وفي ا ل م قال عصوتي اهل بيتي الذي النبي محمد صلى الله نقل صلى سنة محمد عصمتنا ل وسلم الذي اقتلروا على هدي النبي وسنة النبي أكثر من أي حد آخر النبي قال عليكم بهؤلاء لأنه ينقلوا عليكم السنة ي هدي أي ه بيهم وسنة اتمسكوا من أكثر آخر ع حد ونجاتنا في مثل هذه ا ل أ و ق ا ت في حرصنا على التمسك بالسنه ة نجاة بالسنة نجاة من التمثب الغدنا لنا قال ا صلى ل ل عليه وسلم كما عند وسلم الحاكم اسلام الحكم كما كان قالوا س ل س ا ه فردت فيكم ما ان ت ر س ك ت م به لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي النبي ل ا ل م لنا لن تظلوا أ ب د ا لن تظلوا أ ب د ا صراحه متمسكين بالفكر ا ومتمسكين ب ا ل س ن ة دي نقطه لازم تكون و ا ض ح ة بالزمن اهدت هذه الدورات إ ن أ ن ا أ غ ر س جواك هذا المعنى أ غ ر س جوا جميع هذا المعنى اتمسكوا ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم د و ل الحادثين و أ م ا ا ل أ ث ر فقد في رجعه مسلم صحيحه ان ابي بكر رضي الله عنه قال انني لاخشى ان اترك شيئا مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه ه فيديغ قلبي فيزيغ وسلم قلبي ه د شرح اكتبه لحديث القدوزية كان الهدف الاساسي ح ن ا ا ع ر ي ي نور بتنادي ي ن السنه كانها ل س ة ك أ ن تعض على شيء بنوازل تمسك الناس ب ا ل س ن ة ان ا ل س ن ة ب ا ل ن س د ه لها نجاه أ و ت ر ا ط الناس ب ا ل س ن ة زي ا ر ت ب ا ط ه ب ا ل ق ر آ ن بالضبط و إ ن ه م ا لن يسرقا ل ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة حتى يردا علي عليه ل نحتاجين علي صلى ا ل عليه ح و ا بالفعل والله ان احنا يبقى لنا ورد كل يوم من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا واخواتنا ف أ ن ا اكثر ح ا ج ة اثارت فيها في حياتي كلها وهي ان غيرت حياتي من البدايه قراتي في كتب السنن وبخصة اكتاب التطريب صحيح والطريب ل اللي طبعا الشيطة الباني صلى ق طبعا ورحنا الله صحيح للسنة ورحنا ومعاه او عليه اكتاب الجامع دول يا دول قدام كل يوم على يوم اقرا ل أ ل لازم أ ل أ حديث ا أقرأ حاديث في ع ب ا د ة ج د ي د ة أ ع م ل ه ا أ ق ر أ حديث في, في نهي عن أ م ر معين أ ب ت ع د عنه أ ش و ف من خلال هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ د ر س و ا حركه ا ل م ت ل س ك ي ن ب ه ذ ي النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكتابين الترريب للمان منذري وكتاب صحيح الجامع للمان الصيوط يا راح والله كتابين يريد دمعيكم. دمعيكم. حارسين منذري ودام عليكم دولي دولي على التمسك تكونوا لكم وطرريب صحيح صحيح يريد بيهم يوضي جدا وتقرأوهم من الكتابين دول الكتابين أ ن ا أ ف ك ر عملت ج م ع ي ة وسلمت عشان أ ج ي صحيح طرريب وطرريب التغيير ه ر د ة بجي ط ر و ج و د على ا ل م ك ت ب ا ت ك ل ه غ ي ي شوية صدقوني و ا ل ل ه ه ا ر ع معكم كتير ج د ا ج د الفيديو جدا الخاص ر ة بتاعت صحيح ا ل ن ه ا ي ة ي ك ك و ن فيه ش ر أخير لكل من حضر و ا ل د و ر ة ت ر ي ب ا كما ت ل ي ت ت أقوى ر ي ب ا ر ب ن ا ر ب ي ج ز ي ك من يكون هناك م يكون هناك م و ن هناك من يكون هناك من ه ا ل من ك و هناك من يكون هناك من يكون ن ا ك من يكون ا ل من ك و ن هناك من يكون ه ا ل من ي و ن هناك يكون ه ا ل من ي و ن هناك من يكون ا ك م يكون ه ن ا ن ي ن هناك من و ن ه ن ا ل من ي ك و هناك من ي ن ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يكون ه ا ك من ي ك و هناك من يكون ا ك م و ن هناك من يكون ه ا ك من يكون ه ن ا من ي ك ا ل م و ن هناك من يكون ه من ي ك و هناك من يكون هناك من ك و ن هناك م يكون هناك من و ن ه من ي ك ه ن ا ل من ك و ن ه ا ك و ن ه ك ن يكون هناك من ي ك ه ا ك من من ي ك و هناك من يكون ه ا من من ي ك و ه ن ا ي ك و ت ع ا ل ى ن من يكون ه ا ك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 ودلوقتي ت ي ان شاء هظن يعني الله مع الفتر قلبهم ال... مع سحب نسيج طبعا احنا ت س ا و ت المركز التاني ست اخوه واخوات المركز الاولية ثلاث فهنرد هنشغل هن السورة وهنرد مركز دات الاول طبعا ان شاء الله بإذن الله الاحدى بسحب بسحب حاجة ست التاني يستحب بقى هتبقى مركز رقم المركز هتكون جاهزته ل ت ب ق ا ل م ر ك ا ل ا ن ي برج ه وامي ي جنيه ب ع د ك التالتة للجوه ر ك ز الخامس نافذ كلام المركز الرابع ه جنيه في ج ان ه م تاد ا هو شاء الله ش ي ف ي ن ا ج م ا ع ا ل ش ر ا م ع ن ا ايه يسحب اول ورقه ايه و ي ط ع من م ا ا ر ح م ن الرحيم ص ح و القلب اول ر معانا ص ح و القلب للمركز التاسع و هتكون معانا فايده و الغريب ج ن ن ان شاء الله و طبعا ب ا ل ن ب ه على كل ا ن ا و الخلاص انهم ي ر ص ل و ا في بياناتهم ا ل ا د ه ا ل ر ف ة علشان نقدر نوصلهم ا ل غ ر ان شاء ا ل ل ه الثانيه ل ل ه ا ان شاء ا ل ل المركز الثامن زاد الولاد ا ل ا س و تكتب م ع ن ا برضه ا ر ب ع جنيه إ ن شاء الله د المركز الثامن ن س ح ى بقى كمان المركز السابع بسم الله الرحمن الرحيم المركز السابع معانا المركز السابع نور السنه تكتب معانا ثالث ونجوم نسحب بقى المركز الثالث س ب ح ا ل بنسحب المركز الثالث سبحان بنسحب ا ي المركز الثالث التواطين الحمس <تصفيق> المركز أ ا ل خ ا م س هو ح ف ي د ة البخاري و ج د قص الوقت ا ل ف ر د و س في السبب ا ل م س ج الرابع طبعا دلوقتي د ا ن ب د أ ف ي ى ء الثلاث مراكز الاولى ثلاث ل مراكز ا ا ي جماعة بسم دلوقتي الجاية الله نحضر لا تتركت ولا امك ومحمد يبدا السحب بل م ل ك السند هوات معايا فترى مين نفعل اضع ل و ك سم ي ع ه وانت مركز القاملة لك عشان لو ل التامة ل ر ك ز الأول د ل مو ر ك ز ا ل أ ل أم حديسة ي عيد تاني المركز المركز الثاني الدكتور خ د ي ج ة علي ا ل م ر ك ز ا ل أ و ر ا ن ي الاخت ام خديجه ايضا ب ط ي ل ه الله نعم نعم باذن الله من ب ك ل ه و ن ا و د لنا الدوره نستلم د و ر ة عشان الناس ا ل م خ ي ل ي ن معانا ما نقفلش العصا يجب د السابق و ن ونصف ي ة ح ر و الكهيرين سوف يتاخرون ا ل امتحان ل ل ه إذا الوداعي ا ل ان شاء الله ندخل م باذن ر الله ئ ك م ا خ ي ر ا س ب ح ا ن ك الله من ب ح ك أجل ل ا ل ه إله إلا أنت ن س ت غ ف ر ك و ن س ي ب ولدك ل ا ل ا م ع ل ي ك م